على ع ت ع ة الباب وقف يودع زوجته الحبيبه كان يستشعر أ ن ه راحل إ ل ى ربه ها هو قلبه يدعوه إ ل ى ج ن ة م ر ح ب ودار أ ج م ل ونعيم أ ك ب ر و ن ع م قالت الزوج ا ل ح ن و ن ة يا حبيبك ترجوح هل ستتركني وحيدا و ا ل أ س ى يفريقنا لا تطل بعد النبي قلبي تفريقني شموع ع ب ت كبيه قالت لخالقنا اضيع والعبرات غ تجري والفؤاد بها ولو اجعل الصبر سلاحا لا تخافي لن اضيع القلب عن اقليه ل ر ب و ع أ كتاب ربي كي يسير بلا خضوع أ خ ب ر ي ه يا حبيبه أ ن ن ي عفت الهجوع كنت أ ر ج و أ ن أ ر ا ه حين يكتب أ ب ي ب ي اثر الخير البديع باع للرحمن ا روحا قام يبكي يزيد سار يدعو الناس يوما في ثبات وخشوع يحمل يتبع الهادي الشفيع سار يدعو الناس يوما في ثبات وخشوع يحمل ا ل ق ر آ ن نهجا يتبع الهادي الشفيع ينصر الحقا قويا بالدماء وبالدموع كانت س ل ز و ج الحبيبه تمسح الدمع السريع ضمها للصدر حينا ف ر ت و ت منها الضلوع ثم ودعها ليك اكتب قصه المجد الرفيع ضمها للصدر ح ي ن ا فرتوت منها الضلوع ثم ودعها ا يكتب قصه ة المجد الرفيع قصة المجد